كيف وإن يظهروا عليكم لا يغقبوا فيكم إلا ولاد مما يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ول دما واولائك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَثُو أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَظَاعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانهُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أَيْم